بسم الله الرحمن الرحيم اوف ونقول المدينه ما العجب ان جاء. لهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب عفير بل كثبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فضوج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منير ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب العصيدة والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلد دم بيتا كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعهم وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخير الأول بلهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم واسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يدلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من لَدَيْهِ إلا لديه عديد. وَجَاءَتْ عديد الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ بالحق ذلك مِنْهُ كنت منه تعيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سالق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وقال قيلو هذا ما لدي عديد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من الخير معدد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قليل ربنا ما أضعيتم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العميد يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ماتوا عدون لكل الأواب الحفيو من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وَكَمْ أهلنا قبلهم مِنْ قَبْلِهِمْ أشد منهم بطشا فنقبوا في بلاد هلو محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قروع الشمس وقبل الغوب ومن الليل فسبحه أدبار السنود واستمع يوم ينادي يوم ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميد وإلينا المصير يوم تشق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف عيد بسم الله الرحمن الرحيم هذه ذروات فالحاملات وبرات فالجاليات وصرات فالمقسمات المرات إنما توعدون الأصادق وإن الدين الواقع وسماء ذات الحبوب إنكم لفي قول مختلف يقف عنكم أنفقوا تلا الخباصون الذي لهم في ورقة سون يسألون إياه يوم الدين يومه على النار يفتنون ذوقوا فتنكم هذا الذي كون به تستعجون إن المتقل في جنات وعيون الذين آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسينين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمنقنين وفي أنفسكم أفلا تلصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ألأتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلا من عليم فقبلت مرعده في صبوة فسكت وجهها وقالت علي قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من رطين مساومة عند ربك المسرفين أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الذين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجرون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مريم وفي عاد إذ أرس ما تذر من شيء أتى عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود القيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم صارقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا من تصرين وقوما نحن من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء أبنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجي لنعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أثى الذين من, قبلهم من رسول إلا قالوا أو مجنون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 الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسطف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل اليوم إذن المكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تصيرون يصنعها فاصبروا أو لا تصبروا سواء إن إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقن في جناتهم ونعين فاكهن بما آتاهم ربهم وقابوا ربهم عذاب الجحيم كل اشربوا بما كنتم تعملون متكئن على سر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بما ألحقنا لهم ذريتهم ولا ألثناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كسل لا لهم فيها ولا تأثيم ويقوم عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين فمن الله علينا وقال عذاب السمون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو المرء الرحيم فذكر فما أنت من ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قنطارون أم يقول تقولهم بل لا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض لا يوقنون أم عندهم خزاء ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلموا يسمعون فيه فليأت مستمعهم بزلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغير فهم يكترون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله العيو الله سبحانه الله عما يشركون وإن يروا ك يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصعكون يوم لا يغني عنهم كيلهم ولاهم ولا هم ينصرون وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبح لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبهم ولا روا ولا ينطق عن الهوى إنه إلا وحده يوحى علمه شديد الهوى ثم يضو ثم استوى وهو في فخ الأعلى ثم ماذا فتدلا فكان ضابق ما أوحى ما كذب الفاعل ما رأى فتماعنه على ما يرى ولقد رأى نسلآ أخرى عند سدادة جنة الماء ما أفرأيتوا اللات والعزاء وبنات ثالثة الأخرى ألكم ذكروا له الأنثى ذلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباء ثم أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من عميّ يتمعون إلى ظن وإن ظن لا يغني من الحرب شيئا فعلم أمره ولعل ذكنا ولم يولد إلا الحياة الدنيا ذلكما بلاهم من العمي إن ربك هو أعلم بما ظل عن سبيله وهو أعلم بما نهده ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا للحسن الذي لا يجدلون كراي الغلث والفواعش إلا اللمان. إن وإذ أنتم أجنة في وطول أماتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يرتقى أفرأيث الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبارهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك وأنه هو أرحك وأبكى وأنه هو أمات وأعيا جين الذكر والأنثى مِنْ نُطْفَةٍ إذا تُمْنَى وَأَنَّ عليهم نشأة الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نعم من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطار والمتفكة أهوى أغشاها ما رشع فبأي هذا نذيع من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ولا يعمرون فسبحوا لله واعبدوه بسم الله الرحمن الرحيم إقترب الساعة وشق القدر ويا يعلم ويقول سحهم مستقر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الآباء ما فيه مزدر حكمت ومالوا ثمادوا النذر فتول عنهم يوم يدعى لاشئ نكح خشان أبصارهم يخرجون للأجذاث كأنهم جراد دشيد مطعئين إلى الدعاء يقول كافيون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدا ما قال ومجنون ففتحنا بواب السماء بماء منهامر وفجرنا الأطاع عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري لأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد فقالوا أبشهم من واحداً التبعوا إن إذا لفي غلالي وسوع أو يذكوا عليهم بل بل هو كذاب أشر. سيعلمون الأشر سيعلمون ودمن كذاب الأشر إن موسى الناقة فتنة لهم فوتقهم وصابر ونبههم أن المال أقسم بينهم كل شرب محتضر فلا دم صاحبهم فدع قافع قب كيف كان عذابه ونذور إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكان كخشيم المحتضر ولقد استغلي القرآن من المذكر كذبت قوم الظيم نذور إن أرسلنا عليهم حاصفاً إلا لروتين جيله بزحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شجر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا من نذر ولقد روانه عن طيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يصرنا القرآن لذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مبتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزهر أم يقولون نحن جميع منتصر وعيدهم والساعات أدها وأمر. إن المجرمين في غلالهم وسمع يوم يسحبون في على رؤهم ذهوما إن كل شيء خلقه بقدر وما أبونا إلا واحدة كلم حب البصر ولقد أهلكنا أشيعكم فهل مدرك وكل شيء فعله في الزهر وكل صغير وكبير مستطى إن المتقين في جنات ولا في مغاف صدق عند ملك بسم الله الرحمن الرحيم أبو أحمد علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشدو يسلدان والسماء وفعل وضع الميزان ألا تضع في الميزان وأقيم الوزن بالقصق ولا تخسر الميزان والأبض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصير والريحان فبأي آلام كذبان خلق الإنسان من صلصال كلف خاب أخلق من من نار. ما رجِم منا فبأي آلٍ ربكما تكذبان؟ رب ورب المغرمين فبأي آلٍ ربكما تكذبان؟ ما وجه البحر إلى التغيان بينهم هذا فبأي ربكما تكذبان؟ يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلٍ ربكما تكذبان؟ في بحرك الأعلى فبأي آلٍ ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويا مقر ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألون من في السماوات والأرض كلهم منه وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرع لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يابعشر الجن والإنسين إستطعتم أن تنفذوا من أقرار السماوات والأرض فانفذوا لا من أقرار سماوات والأرض فانفذوا إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواب من نال ونعاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا سماء فكانت وردة كذهان فبأي آلاء يربك ماكذبان لا يسأل عن ذنبه ولا جنان فبأي آلاء يربك ماكذبان يعرف المجرمون بسيئهم فيخذ بالنواس والأقدام فبأي آلاء ربكما هذه جنّم المجرمون يقُوفون بينه وبين حميم آن فبأي آلاء يربك ماكذبان ولمن خاف ربكما كذبان ذوات فبأي آل ربكما كذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل ربكما كذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي ربكما على فرش من استباق وجلل النذيل فبأي آل ربكما فيهن قاصرات الطرف لم يضمثهن إلا قبلهم ولا جان فبأي آل ربكما إنهم اليقود <تصفيق> والنوران فبأي آل يربك تكذبان؟ الجزاء والإحسان إلا الإحسان فبأي آل تكذبان؟ ومن أدواهما جنتان فبأي آل يربك تكذبان؟ مدهاممتان فبأي ما تكذبان؟ فيهما عينان الضفادان فبأي آل ما تكذبان؟ فيهما فاكهة ما دخلوا ومنان فبأي آل تكذبان؟ فيهن حساب تِلْكَ جِنَانُ الْعَرَّافِينَ تكذبان مُكَذِّبَانَ حَرُمَتْ في فِي الْخِيَامِ تَجِيءُ آلَ رَبِّكُمَا مُكَذِّبِينَ لَمْ يطْمِسْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ تَجِيءُ آلَ رَبِّكُمَا مُكَذِّبِينَ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ تَجِيءُ آلَ رَبِّكُمَا مُكَذِّبِينَ تَبَارَكَ اسْمُ بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت واقعة ليس وقعتها كاتبة قافية غافية إذا رجت أو رجت وبست الجبال بس فكان ثراء أم بالثاء وكونت أزواجنا ثلاثة فأصحاب الميمانة ما أصحاب الميمانة وأصحاب المشانة ما أصحاب المشانة والسارقون سارقون أولئك المقربون في جنة نعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقارين يقف عليهم ولدان مخلدون بأقوام وأبالق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخون ولحم طير مما يشتغون وحور عين كأمثال المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مرضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مغفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرما أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بالد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو الأولون والإن الأولين لم جمعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالعون منها البطون فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما كنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتوا النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيت أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ إِنَّا مُرْسِلُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَوَيْتُمْ مَا الَّذِي تَشْغَبُونَ أأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ لو الْغَمَامِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ دَجَنًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَوَيْتُمْ مَا الَّذِي تُؤْمِنُونَ أأَنْتُمْ أَنشَأْتُمُوهُ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهُ تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقَوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَإِنَّهُ لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يبسروا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ وتجعلون رزقكم أنكم إِذَا فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرروا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين إن كنتم صادقين فأما إن كان من سبحان ومنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فالمصير منهم هانم وتصليته رحيم ان فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبعنا الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش عالم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعبدون بصير له السماوات والأرض إلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وتمالك لذات الصنم أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنوا لله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات من الظلمات إلى النور. وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم لا في سبيل الله والله براث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من الذي يقرض الله قرض حسنا فيضاعفه لهم وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون نورهم بين أيديهم وبأيمالهم بشركم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا ظروا لا نقتبس منه لكم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر من قبل ينادونهم يلادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربسكم وارثبتم وردكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبإسال نصير ألم يأل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أودوا الكتاب من قبل فطول عليه الأمد وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يخل بعد عودها قد والمصدقون واقرهم الله برضوان حسن يضاعف لهم ولهم اجرهم كل والذي امن بالله ورسله اولئك هم المصدقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يعلمون انم الحياة الدنيا لعب وله وزيلة وتفاخر بينكم وتكاسبهم في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب البوفار نباته ثم يهل فتراه مسترا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عند ربهم شديدون من سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت من الذين آمنوا بالله ورسله ذلك الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نرأى إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مفتار فقروا الذين أبغلون ويأمرون الناس في البخل فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزائي أنزل يقو الناس بالقص وانزلنا الحديث فينه بسون شديد وبدفع الناس وليعلم الله من يصله ووصله بالويب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا رحمة وإبراهيم وجعلنا في دلليه منبو و الكتاب فمنهم مهتدون وكتئم منهم فاسقون ثم بفينا على آثارهم يوشونا وبفينا بيساب المريء وآتينا الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا معرفتهم ورحمه وغفرنا بذلها ما كتبناه عليهم إلا باتقال ضوان الله فما وعاه منهم أجر وَمَا كَانَ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ لكم لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ آلِهَتَ عِلْمِ الْكِتَابِ أَلَّا يَضُرُّنَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ الله اللَّهُ يُؤْتِيهِ من يشاء والله وَاللَّهُ ذُو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إن الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهادهم إن أمهادهم إلا الله ولذنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو عفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتح لي من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير فمن لم يجد تصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يسترع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ولكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات وبينات والكافرين كافرين مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ولسوه الله على كل شيء شهيد ألم ترين الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الضغم كل شيء عليم ألم ترين الذين نوع للنجوى ثم يعودون لما نوعى ويتناجون من الإثن والعدواء لم يحيكن ويقولون في أفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبكسر المصيب يا أيها الذين آمنوا إذا نادوا فلا تذنّوا من الإثم والعدوان والمعصية والوسول وتناجموا بالرّوا والتفوا واتقوا الله الذي إليه تحجون إنما أنجو من الشيطان لحسن الذين آمنوا وليس من ظالم عليهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا غلّبتم تفسح في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا غلّشزوا فشزوا يبغض والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناتيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهروا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله ورسولهم والله خبير بما تعملون ألم ترئن الذين تولئوا الله عليهم ما هم منكم ولا منهم على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كان يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سرير الله فلهم عذاب مهين لن تؤني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يعرفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبلاءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تعدها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم وارضوا عنهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أقر الذين كفروا من أهل الكتاب الذين هم أول الحشر ما وراءهم أيخرجوا من الله فأتاب الله من حيث لم يحذسهم وقد فتئوا من عباد يخرجون بيدهم وأيدي المؤمنين لفعلوا يا أيها ولم أن كتب الله عليهم الجلاء العذاب في الدنيا وله في الآخرة عذاب النار. ذلك لأنهم شاهدوا الله ورسوله ماي يُجَادِلُ إِلَّا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لينة أو تركنها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فالله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبل السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديالهم وأموالهم يبتغون من الله ونقوالا ويرنصرون الله ورسوله أولئك فالصالحون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هادر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويكثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن ينقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تنعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤون فروحين ألم ترأي الذين نافقوا يقولون الذين كفروا من أهل الكتاب لي أخرجتم لنخرجن بعد ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قودنكم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لان أخرجوا لا يخرجوا معهم ولإن قودنوا لا ينصروا لهم ولإن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنكم أشد رهبدا في صدورهم من الله ذلك بأنكم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرم محصلة أو من وراء بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء من إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذالك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفسهم ما قدمت لغدهم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أَصْحَابُ النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وعيده خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال يضربها للناس لعنهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيم والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجباه المتكبر سبحان الله عما عم يشركون هو الله الخالق البالي المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 سورة الروم يا ايها على وعدهم واعدهم اولياء تقول اليهم بالمودة وقد كفروا من الحق يخرجون الرسل والايات ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم في سبيل وادغا انا مضوعتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيت وما اعلنتم منكم لكم لم تكفون وإنفعكم أرحابكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد لكم قسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا أرآؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وعده إلا, إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم قصرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادين منهم مودة والله قديرهم والله غفور رحيم لا لنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يفردوكم من ديالكم ان تبغوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديالكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وبيلهم وإن تولهم فأولئك هم ظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات هاجرة فامتحلون الله أعلم بإيمانهم فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن لهم ولا هن يحلون لهم وآتوهن ما أنفقوا ولا جناع عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتوهن أجورهم ولا تمسكوا بعصر من التوافر ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاطوا فالذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به يؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايع على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتاني يفترينهم بين أيديهن وأرجوهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله رفور رعيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما الله عليهم قد الآخرة كما من أصحاب بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر عند الله أن ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قل مزال قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عزبا رغيما يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الدورات الشرى رسله بعد اسم أحمد فلما جاءهم بالبعينات قالوا هذا مرين ومن أظلمهم اللي فرع على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون نور الله بأثوابهم والله مذمنونه ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداوة ودين الحق وغيره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل لكم على تجاربكم؟ من عذاب أليم تؤمنون الله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قليب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عسى بن مريم الحواليين إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآمن الطائفة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 وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا الدهرة ثم لم يحملوها كمثل الحبار يحمل أسفارا بكس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين إن أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموتين. كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن المهدى الذي تفضون منه فإنهم ألاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادت فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نعذي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فقد الله واذقوا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة الأول فروا إليها وتركوا كقائنا قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا وسوم الله والله يعلم إنك لا وسومه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخفوا لهم جنة فصدوا على سبيل الله إنهم ساء ما يعملون ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فغضب على قلوبهم فهم لا يفهمون وإذا وجدهم معجوك ولي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشوم أن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 إلى أجل قرين فأصدقوا أعدم من الصالحين ولئن أخر الله نفسه إذا جاء أجلنا والله غريب مما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذي خلقكم ثم منكم كافر مؤمن والله بما تعملون بصير قل بسماواتي والارض حقا وصوركم فابسلصم ربكم والليل في السماوات وما الم كفر وذلوا واستغنى الله والله غني حنيدا زعم الذين كفروا إلا يرثون ويبلاه ربي لترثون ثم لا تنبأون بما تعملون وذلك على الله يزيد فأمن بالله وجزاه الله ونور الذي أنزل ما والله بما تعملون خير يوم يجمعهم من يوم الجمع ذلك يوم التغار وما يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات ويدخله الجنة تجري من تحتها الأنهار فواردين فيها أبدا ذلك الفوز كفروا أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليكم فإنما على رسولنا البلاغ المرين الله لا إله هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندكم أجر عظيم فاتقوا الله ما استقعكم واسمعوا وأضيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هوا المفلحون إن تقرروا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم علم الغيب العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسنوا الودعه واتقوا الله ربكم لا تصيبهن من بوءهن ولا يخرجن الا ان ياتين مبينة وذلك الله وما يتعد الله فاخذوا على نفسه لا تدري على الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلكم فامسكوا بالمعروف او فارقوهن بالمعروف وامشهدوا شهيدا عدلا منكم واقيموا الشهادة الله كان في بالله واليوم الاخر ومن يتغلا له مخرجا ويرزقه من حيث لا يعتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإن الله بارق أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المعيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يعيضوا وأولاد الأحمال أجلهم أن يضع لعملهم ومن يتق من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته من حيث من وجدهم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن عملهم فإن أرضعن لكم فآدوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروفهم وإن تعاسوهم فسترضعوا لهم أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عن أمر ربها ورسله فحاسبناها شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت ولا أمرها وكان عاقبة أمرها فسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فادقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات للإخرج الذين آمنوا وعبروا صالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهى وخالدين فيها أبدا قد الله له نزقا الله الذي وَلِنَالَ الْأَوْغِ مثل هُنَّ يَتَلَزَّزَلُ الْأَمْرُ بين هُنَّ يَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ غَدَاحَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علما. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما ما أحلا الله لك تبذا غنابات أزواجك والله رفيع وتفاء الله لكم تحيلا والله مولاه وهو العليم الحكيم النبي إلى بعض أزواجه الحديثة فلما نبأت به الله عليه عرف بعضهم واعرض عن بعضه فلما نبأه قالت من أبأك هذا قال نبأني العليم الخير إن توب إلى الله فقد صابت قلوبكم وإن دغروا عليه فإن الله هو مولاه وصالح المؤمنين والملائكة إك ذلك غلي عساكم وم طلقكلي ذكم أسممات خيوم من ك مسلات ممناقالذات دابات عذات سابحات فبات وبكاء ياري الذي آ ق فساد وعلمليكم الن كون الناس والفيلااء عليهها مك غلاهمشات لا ييعسون الله هذا أم فعل مننا الن تعملون. يا أيها الذي لا آمنون إلى الله دولا نصوح أن عز ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي يوم لا يخز الله النبي والذي لا آمنون عنه رهم يسعى بين أيديهم وبين أيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا أنورنا ووفر لنا إنك على كل شيء قدير يا النبي جاهد المفهوم والملافين الله أبينا كثر رأة كانت تحت عباده من أبادنا صار فلم يبليها عنهما الله شيئاً وقيل دخل النّار الداخين وضرب الله مثلاً الذين آمن رأت في العون إذ قال رب لي عندك بيده في الجنة ونلجيني في العون وعملي ونلجيني من القوم الغالين ونغيم بنت العمول التي أحصلت فوجها فنفخنا فيه لروحنا وصدّفت بكلمات ربه وكلبه وجلت من الغالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلواكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل درى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يوم قلب إليك البصر فاسئا وهو حسير ولقد زينا سماء البنيا لنصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا فيها إ وهي تفوت تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم فزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لهمنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجرهم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 بسم الله الرحمن الرحيم نون والغلبون ما أن تبين عند ربك بما جنون وإن لك لعذ وغمام نون وإن لك لعلاف إن ربك هو أعلم عن سريره وهو أعلم فلا تضيع المتجذلين والدول والتداهن ولا تضيع الاعلاف المبين هم زم مشايب نميم من نعيم الخير بعد أن وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنزمه على الخرطون إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أرسموا لا يصرهنها مصبحين ولا يستثدون تطاف عليها ضائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كصرين فتنادهم مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وقدوا على حرف مبادلين فلما رأوها قالوا لضالون بل نحن محرمون قال أوسقهم ألم أقول لكم له لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا كنا طارين. ربنا إن كنا طاغين عسى أرضنا أن يبذلنا خيرا منها إنا لربنا ربنا غاربون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن المتقين عند ربهم جنات النعيم أفلجعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون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 يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ماذا وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه له بذل العراء وهو مذنوم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يجال الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى يقولون إنه لمجدون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعارم بالغوارع فأما ثمود فأولئك بالطاغية وأما عارم فأولئك جريح صبصر عريه سخر عليهم سبع آذار وثنان يتألم حسوما فذوى الظم فيها صعك أن أعجاز نفل الخاوية فهل دواهم باقية و جاء فرعون ولم قبله المتفكّر بالخاطئة فعصب و سبل ربيهم فأخذهم الأخذ دغابية إن لم يضلنا وحملناهم في الجارية لنجعلها لكم تذكرتم وتعيا بدون وعي في الصور واحدة يومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعربون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابهم بيميله فيقولها أم قرؤوا كتابية، إني ظلنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كل واشربوا لي بما أسلفتم في الأيام الغالية، وأما من أوتي كتابهم بشماله فيقول يا للتن لم أوت كتابية، ولم أدى لما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية كذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذوعها سبعون ذراعا فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يمض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام إلا من غزمين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أغسر بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقولكه قليلا ما تذكرون تازر من رب العالمين ولم تقول علينا بعض الأقوال لا من هريئين ثم لا بقعنا منه منكم من أحد عنه حارزين وإنه لذكرت للمدقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحصاد على الكافرين وإنه لحق اليعين فسبح بس ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع ليس لهم دافع من الله المعارج. في المعارج دعو الملائكة وربوا إليه كان مغضيهم خمسين ألف سنة فصبر صبرا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء تكون الجبال كالعهن ولا يسأل حنيم حبيب حنيم يبصر لهم يمد المجرم ولم يفتري من عذابه وإله ببره وصاحبه وأخيه وفصيله التي تؤي ومن في الأرض جميعا ثم يمضي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 أذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مقطعين عن اليمين وعن الشمال عزين مع كل أمرهم منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم بما يعلمون فلا أقسم برب المشارك والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخربوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصبه يوفضون خاشعة أبصاهم توهم ظلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله ربي الغني إن أوصلناه إلى قومه أن الذي القم كانوا قبل أن يرئيهم يقوم إني لكم نذير مبين أن أعبد الله ويتقونه واقعيعون يأوفن لكم من ذلوبكم إلى أجل مسمى إن أجل الله جاء لا لكم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلة فلم يسدوهم الدعاء إلا فرا و إني كلما دعوتهم توفر لهم جعل أصابعهم في, في واستكبر واستكبر ثم دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصارا فقلت استغفروا ربكم إنهم كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمتدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وبارا فقد خلقكم أطغارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيه النجورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلقوا منها سؤلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكره مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آبئتكم ولا تذرن وَلَا ولا سواع ولا يغث ويعوح ونزرا وقد أغلهم كثيرا ولا تزد الظالمين إلا, إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرروا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح من أول المؤمنين أول ولا تزيل غاونا إلا ترى. بسم الله الرحمن الرحيم لي أن أستمع من الجن فقالوا إن سنعاقب أن عجبا يهدينا قش فلا ولن نشرك وأنه تعالى جبر ربنا ما تخذا صعبته ولا ولدا وأنهم كانوا فلسفين على الله شباط وأن ظل الناس والجن على الله كذاب وأنه كان رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادوا مرعا وأنهم ظن كما ظنتم يبعث الله أحدا وأننا مسنا السماء فوجدناها يرون وشوبا وان كنا لقعر منها نقاعد للسمع فمن يستمع الا يجد له شهابا لَا وان لا ندري اشرب اريدا لنا في الاضيم يراد بهم ربهم رجالا وان من نصائح ومن لذلك كنا طرائدنا فلا ولا من طريقة لأسقيناهم ما أن ودقا لنفتنهم فيه وما يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قامع بالله يدعوه كانوا يقولون عليه لمدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل لا أملك لكم ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتعدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن لمنا جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا أفلا يصرخون أقول عذابا وإن أدري أقربهم ما أعد لهم فلا يخشوا على ويبه أحدا. إلا من يعتذر بين شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل ومن لا إله إلا نصفه مؤمن أو عليه وعدي للعباد تغديلا إن سنلقى عليك قولا ثقيلة إن نشأت إليه أشد وضوء وأبقى ومضيلة إن لك في النهاية سبعا طويلا وذكر سواك ربك وتبت إليه تبتيلا رب المشرين والملائكة إله إلا على ما يقولون وحجبهم هجوا جميلا إن يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصوا فرعون رسولا فأخذناه أخذا وميلا فكيف تتقون إن كفرتم يومين يجعلوا قلدا نشيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء الدخل إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تح عليكم فقرروا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون في الأرض يبترون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرروا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور ورحين. سنين لغير رحيم يا ايها المدثر قم فأنذِر ربك فكبر وسيابك فظهر والوجه مهجور ولا تمننوا ان تستكبر ولربك تثبت فاذا نكر فنهوب فذلك يومئذ يوم مكل يوم على الكافرين ويوم يسير ضرب ومن خلقته وحيدا وجعلت ثم كان كيف وقدر. ثم كيف وقدر. ثم نظر. ثم ثم أذب واستكب فقال إن هذا إلا سحوي إن هذا إلا ضر البشر سأصليه زبر وما أذراك ما زبر لا تبعي ولا أذب لوحات للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحابنا إلا ملاكث وما جعلنا عددهم إلا فتن للذين كفروا والسيئين الذين نهت الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يوتاب الذين نهت الكتاب والمؤمنون واليقول الذين في قلوبهم نعوذ بالكافيون ماذا أراد الله, الله من هي البشر. كلا والقمر واللي إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لذن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفسهم بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في زفر قالوا لابنكم من المصلين ولم نكن رضعي المسكين وكنا نخور مع الخائضين وكنا نكثب في يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من بل يريد كل من منهم أن يؤتى صحفا ملشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكر فمن شاء ذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل بسم الله الرحمن الرحيم لا أبسم في يوم القيامة ولا أبسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجنا عظاما بل قادلين على أن نسوي بناءا بل يلد الإنسان يفجر أمامه يسأل أيَّا يوم القيامة فإذا بني البصب وخف القمر وجن الشمس والغنم يقول الإنسان يومئذ النيل المفروك فلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم ورخ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى عاذيرا لا تحدك إنسانك إن فإذا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 يمنا. ثم كان على قط فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك ب على أي يحي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم الا ادعى الانسان حي من لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نقطه امشاج من نطفه فجعله سميعا بصيرا انه لله افترى اما شاكرا واما كفورا ان اعدنا الكف من كان بها الله ويخافون يوما كان حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمهم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم نعبوسا قمطريرا فبقاهم الله شض ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صره جنة وحريرا متقلين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهيرا ودالية عليهم ظلالها وذللت أطوفها تذليلا ويضاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدرها تقديرا ويصون فيها كأسا كان مزال قازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسليلا ويقف عليهم ولدان مفلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من عثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما كبيرا عليهم ثياب سندس الخضر وإستبره وحو أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن سلنا عليك القرآن تنزيلا فاشبر لحكم ربك ولا تطرع منهم من واذكر اسم ربك ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة واذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلق لهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما السلاي الرائع الرعيم والمقسات عوفا فالعاصفات عصفا والنشرات نشرا فالفارق فبقى فالوقيات ذكرا عوضا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم ضمت وإذا السماوات فريجت وإذا الجبال سفت وإذا الرسل أقذت لأي يوم فصل ليوم الفصل وما أدواه كما يوم الفصل وإلوي يومئذ المكذبين ألم الأولين ثم متبوعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجنيين وإلوي يومئذ ألم مهين. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلو اليومئذ للمكذبين فلم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويلو اليومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى لا كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل هذه ثلاث شعبا لا ظليل ولا يوني من اللهبا إنها تغني بشغر كالقصر كأنه جمال صفر ويلو اليومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينط ولا يؤذن لهم فيعذبون ويؤيي يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل معناكم الأولين فإن كان لكم فئر فجئرون ويؤيي يومئذ للمكذبين إن المتقيين في ظلال وعيون وثوابهم ما يشترون والوشق رهان يا بناكم تعمون إن كذلك نجزي المحسنين ويؤيي يومئذ للمكذبين قل ما تمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويؤيي يومئذ للمكذبين وإذا غلوا لا يركعون ويؤيي يومئذ للمكذبين فلأي حديث بعدهم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم. عما عن النبأ الآويم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل هذا والجبال متادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لومكم صبابة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سغاجه وهجاء وأنزلنا ما ثجاجا لنخرج به حبوب نباتا الفافة. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفف في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسهرت الجمال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين لا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووساقا جزاء مفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أعصيناه كتابا فلن نزيدكم إلا عذابا إن المتقين مفازا حذارة وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها نقوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم إلا من أذن وقال شاء اتخذ أَذَرُهُمْ وَإِلَى يَوْمٍ يَنْظُرُونَ لَقَدْ بَدَأَتْ يَدُ اللَّهِ مَا يدام ويقول يَا تُرَابًا بسم الله يحنا الرحيم وال زعات في غقع والاشقاات نشقا والسااببحات سببعة السابقات سقات المدبات المر يوم تف وعرففة بعها ادفةقول المويائده وعرفة أ صها فشيع يقول المعل لا مقددوننا تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذهم الله نكال الآخرة والكونى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقاً أن السماء بلاها رفع سمكها فسواها ليها ليلها وأخرج بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وموعاها والجنال أرساها متاع لكم ولأنعادكم فإذا وشاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعد وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من قرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف بقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان غرساها بما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو a uh. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وترلا أجاب الأعمى وما يدرك إلا الله يزكى أو يذكى فتنفع الذكرى أما من يستغنا فأتله وما عليك إلا يزكى وأما من جاك يسعى وهو يخشى فانعنه له كلا إنها تذكر فنشار ذكر في صرف جبر نفوعات مطهر بأيدي سفارة يراع براءة الإنسان ما من أي شيء خلق من نفوف خلق فقد الد سمي السرة أما ده فاق بررة ثمذا ش ش كل لما يضض ما أاب اليظز لاعاي أن الْمَاءَ الم ثُمَّ ثم الْأَرْضَ الأ شق فِيهَا فيها عبة وعنا ب و غبة ووز أ خلا وع ما وفا هذاده فإذا ج الص يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس موجت وإذا النجوم كذبت وإذا الجبال سويت وإذا العشا طيلت وإذا البحوش مشيت وإذا البحار صجت وإذا النفوس زوجت وإذا المومد زويلت بأي ذنب قذلت وإذا, وإذا, وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة مزلفة عالم النفس ما أحضرت فلا إذا إذا أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه من رفق المبين ولا هو على الغيب بطنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فمرت. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور معثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما برك بربك الكريم الذي خلقك فزواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليهم لعافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها عنها وما عنها وما يوم الدين. ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم وينو الذين إذا على الناس يستوفون وإذا كارم أوزلهم يخسرون ألا يظنون ذلك أنهم مبعوثون ليوم إن عظيم. يوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجأل في سجين وما أدوا كباس كتاب مقوم وينو المكذبين الذين يكذبون في يوم الدين وما به إلا كل معتد أثيم إذا بطل عليه كناه ولا الأولين كلا يقول على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجورون ثم إنهم لصاب الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأمرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مروم يشهده إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يستون من رحيق مخدوم كتابه مسكوم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقررون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مقوا بهم يتغرمزون وإذا انقلوا إلى أهلهم انقلوا فكهين وإذا رأهم قالوا إن أولا إلا ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يرحقون على الأرائق ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله رب العالمين إذا السنا شقت وأذنت وحقت وإذا الأرض مدت ألبت ما فيها وتفلت وأذنت يربها وحقد يا أيها الناس إنك كاذب إلى ربك كذب فملاقي فأما من أودى كتابه فسوف يحاسب حسابا سيرا ويرضي إلى أهله وأما من كتابه وراء فسوف يدعو ثورا ويصل سعيرا كان بل فَهُمْ كَانُوا يَنكِرُونَ فَلَا رَأْسَ لِلشَّفَقِ وَاللَّهُ وَمَا وَسَقَ وَيْقْمَرِ إِلَى الْغَسَقِ لَدُهُمْ نَضْرَبُ نَطْبَقًا عَنْ طَبَقٍ كَذَّبُوا لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ بِطَافِعِ عَلِمُوا أَنَّهُمْ فَرِشُوهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ بسم الله الرحمن الرحيم والسلام لذات الوجود ويوم المعونات وشاير مودة أتى أصحاب الأخنود النال ذات الوجود إذهم عليها قعودا وهو على لا يفعلون بالمؤمنين شهودا وما نقض منهم إلا أيؤمن بالله العزيز الحميد الذي له السماوات والأرض والله على كل شيء شديد إن الذي نفتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوه فلهم عذاب جهنم وله عذاب الحريق إن الذي لا أنوع صلاحي لم جناد تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن برش ربك لشديد إنه هو يبرئ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الأتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك الطارق النجم الثاقب إنه لنفسه لما عليها حافل فيروض الإنسان مما خلق خلق مما دافق. يخرج من بين الصواب والضراء إنه على رجع لقادر يمد بلا سراي من قود ولا ناصد والسماء ذات راجع والأرض ذات صدع إنه لقور فصل وما هو للهزل إنهم يكيرون كيدا وأكير كيدا فمه الكافر the بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج النبع فجعله غثاء انحوا سنريكم فلاتا تنسى الا ما شاء ربنا يعلم جهرا ولا يخفى واليسر اليسر فذكر ان جعل ثم لا فيها ولا يحيا. وبغ إن هذا خص في الأولى ص في بسم الله الرحمن الرحيم الأذكى حديث الغاشية جوهوية ومائذ خاشعة عارلة ناصبة أصلانا وحامية وصار عين آنية لن سلف معام إلا من ضريع لا يصلي ولا يغني جوع جوهوية ومائذ ناعمة لسعها غاضية في جنة عالية لا تسع فيها لغية فيها عين جارية فيها سموم مفوعة وأكواب موضوعة ونماذج مصفوفة وزغبي مبثوثة أفلا يغضون إلى الجبل كيف لقت وإلى كيف رفعت؟ وإلى الجنة كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيقر إلا أن تولى وتكفر فيؤثرهم الله العذاب الأكبر إن إلّا يأبهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الغاية، وجوهه يومئذ خاشعة، عارلة ناصبة، أصلانار حامية، أصقر عين آنية. ليس لهم طعام ضريع، لا ولا ينير جوع. وجوهه يومئذ ناعمة، لسعها غاية لا تسمع فيها لغية، فيها عين جارية، فيها سموم مغفوعة، وأكواب موضوعة، ونماذج مصفوفة، وزرعي مبثوثة. أفلا يغضون إلى الابن كيف خلبط، وإلى كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأضي كيف صبغت؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا لن تولى وكفى فيعثروا الله العذاب الأكبر إن إلى لا ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم لا هو اسم لهذا البلد وان انت علم البلد فوالد ونا ولد لقد خلق في كبد يحسب الا يضر عليه احد يقول اهل التلال البلد اي يحسب وشفتين فكر أو أو ثم كان من هنالك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآيادنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وروحها والقمر إذا ذلا إذا جلا والليل إذا يغشى والسماء بنا والأرض وما قاعها ونفس وما سماء فألهمها فجورها وتموها قد أفلح زكها وقد فابن الساها كذبت الثمر بطوائها إذ بعث أشواها فقال لهم رسول الله قد الله وسقيانا فذذوا فعبوها فذم لا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم واللي إذا يبشا والناهي إذا تجلا وذا خلف الذكر إن سعيكم لشدة فأما من أعض واتقا وصدق بالحسن فسييسر له وأما من بخيل واستهنا وكذب بالحسن فسييسر له وما يُنِي عَنْهُمَا لَمُوِذَا تَوَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرُوْنَ أَنْتَ لَبَّا لا يَصْلَى رَأْءِ إلا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى انما الاتقى الذي له تزكى وما لا عنده من نعمه ان تجزا كل بتغوا وجه ربي الاعلى ولن سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخرة خير لكم من الاولى ولن سوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك فَهَذَا وَوَرِثَكَ عَنَّا فأما فَأَمَّا فلا فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرًا إن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وأمور سينين وهذا البلد الأمين لخدف لقنا الإنسان في أحسن قوين ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا عبر الصالحات فلهم أجون غير ممنون فما يكثبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بربك الذي خلق اقرا الانسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كل ان الانسان يتغى اقرا مستغنا ان الى ربك ارجع ارا اذا الذي ينهى عبدا اذا صلى إن كان على أو إن يعلم كل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 بسم الله الرحمن الرحيم لم يقل الذين كفوا من أهل الكتاب والملشكيين مفكين حتى تأتيهم البينة ورسولهم من الله يتلصق فمضهرت فيها كتبهم وجمة وما تفوه الذين كتوا الكتاب إلا بعدنا جاءتهم البينة وما غيروا إلا يعرضوا الله مقصين لموتين هنفا ويقيم الصلاة ويؤم الزكاة وذلك ذي القمة إن الذين كفوا من أهل الكتاب والملشكيين في لجهن ما خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا على صلحت أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند إِذَا رَبِّهِمْ جَنَّةٌ عَالِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا فيها قَائِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوهُ عنه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها يومئذ يصدر الناس أشكاة ليروا أعمالهم فمن عمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا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 بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما الغارعه ولا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازين فستفي في شداد غاميه واما من خفت موازين فامهاويه وما ادراك ما هي نار بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المضار كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجعيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ على النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصروا بالحق وتويصوا بالصدق بسم الله الرحمن الرحيم ويملك لكم ذات الرمزة الذي جمع ما له ومعدده يحزم كل لهم بذلنا في العظمه وما ادراك ما العظمه لا الله المنقد الذي تطوي على النفيده انها عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تغليل وأرسل عليهم طيرا أماميل أغنيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مكول بسم الله الرحمن الرحيم لإله فقريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أضعهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليدين ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين لهم عن صلاتهم ساهون الذين لهم يرارون ويمنعون المعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الفوثر تصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبدر